الله يا خالق ارضين وبحار الواحد المعبود رازق عبيدة او الغفار علام الاسرار وفرق شعوب الارض بكل يده ابدي وسولف من عذيبات الاشعار ابيات شعر والمعاني وكيده اشري وبيع واعرف كيف بختار واختار من جزل البيوت الفريده واذكر تراث وعز ومجد وفخار قبيله من بدين وعقيده واذكر قبيله الزعبي انا عمل خيار وتاريخام يحكي اسطورا مجيه واذكر قبيلة الزعبي أن أعمل وتاريخهم يحكي طورا مجيدة أهل الزعبي اللي بهم الخصم يحتاج ما ترضى سوى ما تريده الزعبي الزعبي الطولات والجود مقدار أهل الكرم وهل الفعول الحميدة وحنح مات الدار من كل الغدار وما همنا بطشة وخفظة وكيدة وصارت لبو خالد بطوله وتذكار والفقر والأنجاد تبقاش هيدة وصارت لبو خالد بطوله وتذكار والفخر والأمجاد تبقى شهيدة صقر الزعبي صقر الزعبي الوافي وفي الطيب بيطار روح على كل المصاعب صميدة وعمك أبو صالح في المصاعب جبار والطيب والأمداح بصلة وطيدة الزعبي الزعبي ربعي هم هل المدح والكار وهل الكنب وهل السيوف الجديدة يوم البلدياء من الزين تلاثار يسيوز من أبنى الزعبي نعم الوليدة ما كل من طب البحر قيل بحار ومن كل من شلل في شك جاب صيدة وصلوا على المرشو وشفاء على أبرار محمد الهادي وقدوة عبيه سلامتكم